أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Assalamu at khayrun min an-nawm Assalamu khayrun Allah الله أكبر لا